الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من قصة القرآن العظيمة قصة أم موسى عليه السلام قال الله تعالى في كتابه العزيز وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين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 لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فغفرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه له لكم وهم له ناصحون؟ فردبناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون وقد ذكر الله تعالى صدر هذه السورة وهي سورة القصص أنه يتل علينا من نبأ وخبر نبيه موسى عليه السلام وعدوه فرعون بالحق والصدق لكل سامع يسمع وذي عبرة يعتبر كأنه يشاهد الأمر ويعينه إن فرعون على في الأرض تجبر وطغى وضغى وعتى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعه الله فصار يزعم بأنه الإله ويقول أنا ربكم الأعلى وتواقع فقال ما علمت لكم من إله غيري هذا الملك الظالم الطاغية تسلط على عباد الله فجعل أهلها شيعة وقسم رعيته إلى اقسام وفرق وأنواع يستعمل كل فنس منهم فيما يريد من أمور دولته وجعل يفرق ليسود ويستعمل كل طائفة ضد الأخرى وهناك طائفة منهم يستضعفهم وهم بنو إسرائيل من سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وكانوا في ذلك الوقت هم أطلح آل الأرض وكانوا هم المسلمون صلت الله عليهم ذلك الملك الظالم الفاجر الكافر يستعبدهم ويستخدمهم يذبح ابناءهم ويستحي نسائهم إنه كان من المفسدين لا قصد له في الإصراح أبدا وكان الحامل له على هذا الفعل القبيح وهو تقتيل الأولاد أن بني إسرائيل كانوا يتزارسون فيما بينهم آثار عن إبراهيم الخليل أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل أنه سيكون منهم واحد يهلك ملك مصر على يديه. فتحدث بها الناس فوصلت إلى فرعون فعند ذلك أمر بقتل بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام. وقيل إن فرعون رأى في منامه أن نار اقبلت من بيت المقدس فأحرقت زور مصر وجميع القبص ولم تضر بني إسرائيل. فجمع الكهنة والسحرة وسالهم عن تفسير هذه الرؤيا. فقالوا له هذا غلام من بني اسرائيل يكون سبب هلاك اهل مصر على يديه وزوال ملكك على يديه ولذلك امر بقتل الغلمان وترك النساء وقد قال الله تعالى ونريد اذا اراد الله اذا الله انتهت المساله ونريد اذا سيحدث لا بد ان يحدث ما اراد الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه أي في الدين ونجعلهم أصحاب علو شأن وتمكين في الأرض وقدره كامة ونجعلهم الوارثين يرثون ملك فرعون ونمكن لهم في الأرض نجعلهم أصحاب قوه وسلطه ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والزليل عزيزا وهذا كله فعلا جرى بني اسرائيل كما قال تعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ماذا اورثناهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا واخرج الله في العون معه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك واورثناها بني اسرائيل لقد احترز فرعون كل الاحتراز ان لا يوجد موسى قتل اطفال عمل جرائم احتياطات هائله حتى أنه ارسل رجالا وقوابل قوابل جمع قابله النساء الخبيرات في الولادة واوضاع الحمل عند النساء يطوفون على نساء بني اسرائيل ويدورون على الهبالة ويسجلون وقت وضع كل واحدة القابلة ترى هذه الحامل وتسألها وتعرف من هيئتها كم, في كم شهرا مولودها الذي في بطنها وتسجل وقت ولادته يأتوا إليها يأخذ الولد ويذبحه على الموعد على موعد الولادة فتصور نفسيه ومشاعر الأم الحامل التي يأتيها هؤلاء المجرمون يسجلوا موعد الولاده لياخذوا الولد ويذبحوه فاي نفسيه تعيش واي وضع تكون فيه وهي تعرف ان هذا الذي ينمو في بطنها ويتغذى عليها اخرته وعاقبته انه سيؤخذ ويذبح فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته كما قال ابن كثير رحمه الله وقال وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الظلمان لتضعف شوكه من إسرائيل فلا, فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم قال ابن كثير هذا فيه نظر بل هو باطل وإنما وقع هذا بعد بعثة موسى فجعل يقتل الولدان إذا قضية قتل الولدان لم تكن فقط قبل ولادة موسى بل كانت حتى بعد بعثة موسى وبعد ان صار نبيا وبعد أن أرسله الله إلى فرعون ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ على أن فرعون استمر يذبح أولاد بني إسرائيل حتى بعد ان بعث الله موسى اليه ما هو الدليل طيب أخف من هذا الدليل وافرح منه فلما جاءهم بالحق من عندنا من الذي جاءهم بالحق من عندنا موسى عليه السلام قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ولذلك قال بنو اسرائيل إسرائيل لموسى أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما يعني نحن أحوالنا ما تغيرت يا موسى بعثتك ما أنقذتنا من نحنتنا هؤلاء أصحاب العجله منهم يريدون النتيجه بسرعه قالوا لا فائدة يعني يا موسى من قبل أن تأتينا وبعد بعد ما قال عسى ربكم أيولك عدوكم اصبروا انتظروا عسى ربكم أيولك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فالصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى عليه السلام حتى لا يخلق ولا يوجد ولا يحيى ولا يستمر في الحياة والقدر يقول له أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحتجز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في ذلك وعلى فراسك ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك منزلك وانت الذي تتبناه وتربيه وتتعاهده وتتع... وتتع... وتتع... ثم يكون هلاكك في دنياك على يديه سبحان الله قتل اعداد كبيره حتى لا يوجد موسى ولكن وجد موسى الذي سيهلك فرعون على يديه ويعيش موسى اينه في قصر فرعون وياكل من طعام فرعون يشرب عند فرعون وهذا من عجائب قدر الله عز وجل من عجائب قدر الله حتى يعلم الناس انه لا يبني حذر من قدر ان الله إذا أراد شيء ماهما حصل من الاحتياطات سيقع ويتم على ما أراد الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى وهو القوي الشديد وهو ذو البأ والحول والطول لا مرد لمشيئته عز وجل فلما وضعته أمه أوحى الله إليها وهذا الوحي وحي إلهام وإرشاد وليس وحي الغوة لأن الوحي أنواع أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا هل هذا وحي الغوة؟ كلا فإذا هناك وحي إلهام وإرشاد أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خذت عليه فألقيه في اليم فألهمها الله هذا الأمر وقذف في قلبها وألقى في روعها وخلدها أن تجعل موسى في صندوق من خشب وتلقيه في اليم إذا قافت عليه سبحان الله الواحد إذا خاف على الشيء يخفي إذا خاف على الشيء هل إذا خاف على الشيء يرميه في البحر إذا خاف على الشيء يرميه لكن الله جل جل أم موسى هذا الله يريد أن يصل موسى إلى قصر فرعون كيف يصل إلى قصر فرعون؟ الله يريد أشياء ويجعل أسباب تؤدي لنتائج الله يريد أمرا وستسير الأمور على مراد الله وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه يتعود عليه على هذا اللبل المعين لا يقع هذا اللبل حتى لا يقبل إلا هو فيما بعد. او حين الى ام موسى ان ارضعيه فالان هو سيمتص اللبن ويتعود على اللبن ويذوق اللبن هذا ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فكانت تصنع ما امرت فكانت تصنع ما امرت به ما أمرت به وأرسلته ذات يوم ورضقته بحبل ودعالته في نهر النيل فمر على دار فرعون وهكذا إذن لما خافت عليه جعلته في الصندوق الخشب في اليم في نهر النيل فجعل ماء النهر يجري بهذا الصندوق والغلام يتهادى عليه حتى وصل بمحاجات قصر فرعون فشاهدت الجوال هذا الصندوق من بعيد وهو يتهادى على الماء وابصرتهم امرأة فرعون فالتقطه التقطه آل فرعون التقطه آل فرعون في الالتقاط حصل منهم ليكون لهم عدوا وحزنا طيب هنا سيارة لاندروفر من هذه الجهة على الصاحب أن يخرجها لأنه حبس أخاه المستعجل التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اللام هذه لام العاقبه ليكون لهم عدوا وحزن واخذوه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين على خلاف الصواب يستحقون العقوبه والحسره وقد ذكر الله في سوره طه ايات مشابهه ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان القفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه يلتقطه ياخذه عدو لي وعدو له فالتقطته الجوال فاتوا به امراه فرعون اسيا بنت مزاحم فلما فتحت الصندوق وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الانوار النبويه والجلاله العظيمه وكان الله عز وجل قد القى على موسى محبة منه فلا يراه أحد إلا أحبه والقيت عليك محبة مني فلما راته وقع حبه في قلبها وقعا عظيما ولما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بلبحه فاستوهبته منه وقالت قره عين لي ولك لا تقتلوه فلعل فرعون قال لها اما لك فنعم اما لي فلا قد كان فرعون عين وقد كان موسى قرت عين امراه فرعون اسلمت بسببه وماتت شهيده على دينه وقالت عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وفعلا نفعها فعلا نفعها عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا نتبناه أو نجعل خارج عندنا لأنه لم يكن لفرعون ولد شوفوا الله عز وجل يريد أن المرأة تتعلق بالولد ما عندها أولاد الله ما كتب لها أولاد حتى يأتي هذا الولد تتعلق به تطلب من زوجها أن يبقيه ويوافق على طلب زوجته لانه ما عندها أولاد وهكذا وهم لا يشعرون ولا يدورون ولا لا يدور في بالهم لا يدرون ولا يدور في بالهم ما المراد بهذا الغلام وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من ذكر موسى وأمر موسى من شدة القلق ما عادت تفكر في شيء إطلاقا لقد فرغ فؤادها من ذكر أمور الدنيا إلا هذا الولد ولدها، ومعروف عاطفة الأمومة عاطفة الأم ولهفتها على الولد ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبحث عن ولدها بين الأسرة بين السبي فامرأة من الكفار أخذ ولدها في السبي منهوفة تبحث عنه فلما رأته ألزقته بقدرها أربعة قال أتظنون أن هذه طالحة ولدها في النار قالوا لا لا يمكن المرأة لهذه العاطفة والأمومة لا يمكن وهكذا كانت أم موسى كانت والهة على ولدها ان كانت لتبدي به أو شكت أن تفضح السر تسأل عنه أين ولد جهرا لولا أن ربطنا على قلبها وصبرناها وثبتناها لكي لا تتكلم لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه اتبعي أثره واطلبي خبره وكانت تلك الأخت ذكية أخت موسى كانت نبيها فبصرت به عن جنوب إذن تظاهرت أنها لا تنظر في الاتجاه ذاك ولكنها جعلت ترقبه من بعيد بطرف عينها تنظر إليه وكأنها لا تريده فبصرت به عن جنب فحاولت إخفاء أنها تراقب أخاها وهذا من تمام الحزم والحذر فإنها لو جاءت إليه قافدة لظنوا أنها هي التي ألقتهم وربما آذوها فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اذا مراقبتها لأخيها كانت سرية خفية حتى أن القوم لم يشعروا بها والآن أقدار الله تتوالى واحد وراء واحد وأشياء تبنى على أشياء ومقدمات ونتائج والله يريد أن يعيد إلى أمي موسى ولدها لأنه وعدها إنا رادوه إليك فكيف سيتم ذلك يا سرى وقد أصبح الغلام عند أهل سرعون وفي قصره فمن الذي يعيده إلى أمه التي تسكن في منازل الفقراء والمستضعفين من بني إسرائيل وحرمنا عليه المراضع من قبل فلما استقر بدار فرعون بكى الولد من الجوع وارادوا أن يغذوه برضاعه ولكنهم لم يستطيعوا فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما وجعل يشتد بكاؤه فحاروا في أمره وارسلوا في القوابل والنساء حتى من السوق جاءوا لعلهم يجدون من يوافق رضاعه ولكن لا فائدة فبينما هم وقوف والناس عليه عكوف أبصرت أخته هذا المشهد فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت هل لكم على أهل بيت يكفلونه لكم فأنه ناس اخرين آخرين ما لها بهم علاقة هل لكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ولعلهم سألوها لماذا هذا الاهتمام من هؤلاء فأجابتهم رغبة في فهر الملك ورجاء منفعته ولانهم يريدون اي حل أي حل قالوا هات فلما اتت بامه التقم ثديها واخذ يمتصه ويرتضعه ففرحوا بذلك فرحا شديدا واجرت آسيا نفقات الهدايا والهبات على ام موسى لأنه لانه وجد الثدي الذي قبل هذا الولد الرضاعة منه وهكذا جمع شمله بشملها وصارت أم موسى ترضع ولدها وتأخذ على ذلك الأجر وهذا معنى الحديث الوارد مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها وتحقق وعد الله الأول الآن وعد الله عز وجل إنا ردوه اليه وجعله من المرسلين والله وعوده تتحقق ولا هد إنه لا يخلف الميعاد ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده منه إذن الوعد الله يتحقق وقد يتحقق الوعد الوعد الثاني بينهما عشرات السنين لا يمنع إبراهيم الخليل قال ربنا أوعى فيهم رسولا منهم يعني أهل مكة متى جاء الرسول متى استجيب الدعاء إبراهيم بعد آلاف السنين آلاف السنين وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء رسول منهم يكل عليهم آياته ويذكين إذن وعد الله بد أن يتحقق ولو بعد حين لكن الناس يستعجلون فالآن جاء وعد الأول ورده الله إلى أمه فقير الوعد الثاني فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وهكذا يزداد يقينها ويعظم إيمانها وظهر مسخ الله بنبيه موسى الصغير وبأمه التي رج ولدها إليها ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقلفيه في التابوت فاقلفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وهكذا نشأ موسى في قصر العون يأكل اطيب الطعام ويشرب اطيب الشراب ويلبس احسن اللباس ولتصنع على عيني بمراى من الله وحفظ الله وبكلاءه الله سبحانه وتعالى وهكذا يتربى في حفظ الله عز وجل وتحت نظر الرب البر الرحيم سبحانه وتعالى ولا ينتقل من حال إلى حال إلا والله سبحانه قد قدر له احسن التدبير وهكذا وهكذا كان ذلك الغلام العظيم الذي نشأ في كنف ذلك الملك الظالم وهذه القصة فيها فوائد كثيرة ومنها أن الظلم إذا عم فإن الله لا بد أن يأذن بزواله وكذلك تثبيت أهل الإيمان وإن ضعفت شوكتهم وقلت حيلتهم فإن العاقبه للمتقين وقد قال الله ونريد أن نمن على الذين تبعفوا في الأرض ثالثا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا أكره لأم موسى من أن يقع ولدها بيد فرعون لكن ظهرت عواقب هذا الحميدة والاثار الطيبة لهذا يعني أكثر شيء تخاف ام موسى على ولدها من, من من فرعون فما بالك اذا وقع الولد بيد فرعون نفسه لكن سبحان الله اراد الله أن يتربى عند هذا الظالم ولجد في هذا من المصالح لبني اسرائيل شوف الآن بنو اسرائيل في ضعف وذل ومهانه لو موسى تربى في جو الذل والضعف والمهانه كان ممكن لكن أراج الله أن موسى يتربى في بيت بيت عز بيت عز وتبنوه ولد ولذلك كان يأمر وينهى يعني نشأ موسى في بيئة منع وقوة وعز ما نشأ ببيئة ذل هواني ولذلك لما استنصره الإسرائيلي على رجل الاخر ضكجه موسى القضاء عليه يعني واضح الأثر في شخصيته لأن الناس الإنسان إذا تربى في لا هوان تنطمسه مواهبه ما ي... الانتاج ينتهي وها هو صار ذا شخصية قوية وهمة عالية وغيرة متوقدة ولذلك ما كان يرضى بأن يقف واحد ضعيف ينتظر الانقاذ الا وينقذه كما حصل والله سبحانه وتعالى يلهم اهل الايمان الصواب والرشد وهذا من فوائد القصه ان الله الهم ام موسى ألهم أم موسى لايمانها الهمها ما فيه خيرها وخير ولدها وجعل لها مولد رزق ايضا شوف كيف هي القضيه ام موسى فقيره اموزه أم فقيرة الله الآن جعل لها مورد رزق وجعل ولدها يتربى في بيئة عز ولا يقتل حماه من القتل وفي المقابل فإن الله يخذل الكفار فيعملون الأعمال التي يظنون فيها نفع لهم فإذا فيها مضر عليهم إن الذين كفروا وينفقون أموالهم ليقضوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغنبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ولذلك الآن, الآن حماقات اليهود على سبيل المثال في العالم في فرصين تؤلف الناس عليهم تصور لو أن تطبيعهم نجح لكان الآن المسلمون في ذل عظيم لكان الآن كان وضع الإسلام وضع المسلمين عقيدة المسلمين في خطر شديد جدا لتكالب عليهم الداخل والخارج لكن بسبب حماقات اليهود الآن التي يرتكبونها وان كان المسلمون يدفعون ثمن ذلك دماء وعذابا وتشريدا لكن لكن البراءه من الكفار والولاء للدين صار قويا الان فالكفار قد يعملون أشياء يظنونها في مصلحتهم، فقد يقرون ويضربون ويتجبرون ويقتلون وي... لكن ممكن في طبيعة أنقلب عليهم، ممكن جدا أنقلب عليهم، وهذا هو يعني هذا هو أملنا الآن، الآن في هذا الوقت بالذات أملنا في حماقات اليهود والصليبيين الآن، نعول الآن نحن نعول على أشياء. منها حماقات اليهود والصليبيين. إنها تنتكد وترتد عليهم هذا هو المتوقع يعني نحن الآن لو قعدنا ننفخ في المسلمين أو أن كل الخطباء قاموا يتكلمون يبثون روح الجهاد في الناس بدون حماقات اليهود هذه كان هذا أثر ضعيف؟ لكن مع حماقات اليهود كل الناس صار عندهم الآن الرغبة في أكثر الناس في قتال اليهود ويمكن أيام محاولة بالتطبيع والتصديق والسلم هذا كان ما في احد عنده قليل الذي عنده وحماة الجهاد ضد اليهود لكن اليهود عملوا من الحماقات ما أثار في نفوس المسلمين الحمية للجهاد وجعل من على قلبه فكر في هذا ركن من أركان الإسلام وهكذا وهكذا كان قدر الله ضد فرعون وكان هذا كانت هذه الشدة التي جاء بعدها الفرج فسبحان من بيده الامر ما شاء كان وما شاء لم يكن سبحانه وتعالى وتامل كيف أن البلاء موكل بالمنطق فاحيانا واحد يقول كلمة يتفاءل بها بالشر على نفسه فتاتي هكذا البلاء موكل بالمنطق ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل كبير في السن يعود من المرض فرأى عليه الحمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المواساة لهذا المريض الكبير في السن الذي عنده السخونة والحمة قال له مواسيا لا بأس طهور إن شاء الله يعني يزول البأس وإن شاء الله أنك تقوم متفائلا فماذا قال ذلك المسكين قال بل حم تفور على شيخ كبير تزيره القبور يعني يقول لا لا فأس إيش والسلامة إيه ما في أمل أصلا هذه الحمة ستقضي عليه حم تفور على شيخ كبير لتزيره القبور تقضي عليه و تجعله يدهن في المقابر. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام اعراض هذا الرجل وقبح كلامه يعني انا اتفاءل لك بالخير وأن تقول لا ما في أمل فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال فنعم إذن يعني إذا هذا فألك على نفسك فنعم إذن وفعلا الرجل ما طول ته فإذا البلاء موكل بالمؤمن البلاء موكل بالمنطق وقد يتفاءل الانسان عليك بالشر ويصاب به فعلا ولذلك لما قال فرعون قرة عين لي ولك قال فرعون اما لك فنعم واما لي فلا لا حاجه لي به وهكذا كان قالت عسى أن ينفعنا جاءها النفس وهداها الله به أو نتخذه ولذا لأنه ما تبنياه وكان فكن الجنة بسببه فكن امرأة سرعون في الجنة بسبب موسى وفي فراثة من امرأة سرعون ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرث الناس ثلاثة أشد الناس فراثة من رؤوس ال الفراسة في الناس ثلاثه امراه فرعون في موسى يعني توسمت فيه قالت قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا وفعلا نفعها فعلا نفعها وصاحب يوسف حيث قال لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وابوكنا الصديق في عمر رضي الله عنه حيث جعله الخليفه من بعده ونرى في هذه القصه ان لله تعالى سنن كونيه وسنن شرعيه وانه اذا اراد شيئا فلا بد ان يكون انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون ولا بد اننا نسير وفق هذه السنن ولا نستعجل نصبر ولا نستعجل ثم نلاحظ في هنا في الايه هذه فيها بلاغه عجيبه لذلك لما استغرب الأصمع من بلاغة إحدى النساء في وصفها وتشبيهها قال قاتلت الله ما أصحك قالت أو يعز هذا فطاح مع قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خذت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رجوه إليك وجعلوه من المرسلين فجمع في آية واحدة بين امرين ونهيين وخبرين وبشارتين شوف هذه آية فطر بس فطر ونصف وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعيه فإذا خدت عليه فألفيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوا من المرسلين هذه قالت انا فصيحة انا فصيحة ما تطلع شيء بجانب الآية هذه من القرآن آية هذه فقط هذه على قصرها فيها امران ونهيان وخبران وبشارتان الامران ما هما ارضعيه والقيه والنهيان لا تخافي ولا تحزني والخبران اوحينا الى ام موسى واذا خفت عليه والبشارتان ردوه اليك وجاعلوا من المرسلين شوف بلغه القران العظيم كيف اتى بهذا في كلمات قليله قصيره هذا ما يأتي به البشر ما يأتي به البشر هذه تدل على ان كل من أراد أن يقف أمام إرادة الله فهو عجل ضعيف لا يمكن لا يمكن فاشل خاسر لا يمكن أن يغلب الله عز وجل وأن الله سبحانه يشاء من الأساليب والطرق والأسباب ما يوصل للنتيجه التي يريدها سبحانه وتعالى وأن البشر مهما خلقوا مهما درسوا مهما رسموا مهما نظموا يضيع ويتلاشى إذا قضى الله بخلافه وأنهم يعجزون عن فعل أمر والدفاع عن شخص إذا أراد الله عز وجل له الهلاك أو أنهم يعجزون عن, عن, عن الإيذاء شخص إذا أراد الله النجاح ثم لله جلول أخفياء سبحانه وتعالى أمر النهر أن يسير بهذا الصندوق ولم يغرق وكذلك فإنه مع أوليائه وهو يمكر بمن مكر به كما مكر بفرعون لعنه الله وهو يعوض عباده الصالحين ما فقدوه من الناس فهاهو موسى الرضيع يفقد حضن حضن أمه وحنانها فعوضه الله سبحانه وتعالى بالمحبة التي ألقاها عليه وكذلك فإن كل الإنسان يأخذ أجره وهو يقوم بالواجب لا ينفي أجره ممكن يعني يصير موقف الإنسان يقوم بشيء واجب عليه ويعطى أجر ولا ينافي هذا هذا بل إنه يعتبر قائم بالواجب ولو أخذ عليه مالا إذا لم يطلبه ولم يرده يعني هذا الله ساقه لأم موسى ساقه بقدر عز وجل ولذلك كان من أعطي المال بغير سؤال منه أن يأخذه من اتاه الله مالا بغير إشراف نفس ولا مسألة فل فليقبله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن ينتفع بهدي كتابه ويجعلنا ممن يتدبر هذا الكتاب العزيز وصلى الله على نبينا محمد